رحمن الرحيم فضل عمر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني بريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان حبا إليه قالت أبو بكر قال قلت ثم أيهم قال قالت عمر قال قلت ثم أيهم قال قالت أبو عبيد هذا صحيح يعني. وإن كان الأهل السنة جروا على أبي بكر وعمر وعثمان، في بعض الضوايات أبي صحيح حتى الوقت لما كان اختفت رقم أحد الرجلين لعمر وإبي عبيدها نعم قال حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي آه كده. طيب. عن العوام بن حوشك عن مجاهد عن ابن عباس قال لما اسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء باسلام عمر هذا حديث ضعيف حديث ضعيف جدا هذا من قال قال في هذا الحوشب منكر الحديث وكذلك ابو حاتم زاهد. زاهد الحديث تعال يا مصطفى استاذ يا اهلا الجربه تعالي كذوها ذكروا بانه منكر الحديث وزاهد الحديث فعلا ما يثق فيه كثير من الناس نعم مثل ما طيب توصل اي حاجة؟ تقولوا لكم لواء علي؟ نعم علي. لا لا. من اول كان لواء لكم تعالوا. والله صدق يا شيخ فخاذين كلام ما شاء الله. ما يحتاج. <تصفيق> <تصفيق> اليوم فضل عمر رضي الله عنه شبعي؟ ايوه. ايوه، شبعتي توصل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني بجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحابه كان أخب إليه قالت أبو بكر قال قلت ثم أيهم قال قالت عمر قال قلت ثم أيهم قال قالت أبو عبيدة وقلت نفسنا يعني كلامه حلسنا الجماعة على بكر وعمر وعثمان وثم علي رضي الله عنه. وبعد ذلك طبي يعني مضيّة وإن كان هذا قد ورد يعني نعم قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استفشر أهل السماء بإسلام عمر قلنا منقر قال بعيد جزا يعني قال الصناعه لانه ظالب هذا الحول منكر الحديث ابو حاجي وابو حادي وعمال الموصلي جماعه منهم من قال زاحم الحديث ومنهم من قال منكر الحديث في جماعه نعم قال حدثنا اسماعيل بن محمد الطلحي قال انبانا داود بن عطاء المدني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 ومنهم من قال يعني اقرب للوضع لكن هو يعني موضوع كما يقول بعض العلماء وخذ على ابن القيم ذكره بالنونية, بالنونية و... وكانوا يذهب الى هذا وجعل بعض اصحاب الاعواق الكوثريه يرد عليه ردا شديدا ورد مفصلا على اي هذا يعني خطا من القيم ليس أول يعني ولا يدخل الجنه عمر ولا أول من يصافحه لازم لم يرد الا افضل من الحق عز وجل لابعاده والجالس هذا يحتاج إلى دليل يعني اذا صحه يعني لكن لم يصح هذا هو الطالب المديني محمد المديني حين عند المديني المديني هو المديني واحد من كان المديني أصلا عندكم هناك قالوا العراق من جمال لا. قال حدثنا محمد بن عبيد ابو عبيد المديني, المديني لا. قال حدثنا عبد الملك بن المعجشون قال حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة فلحظ رئيس جدا يعني هكذا يبوك كما قال. هكذا يبوك كثيرا جدا لكن معروف أنه أهل الله فيها التاريخ وعامة أهل الإسلام أن هذا الأسب محفوظ عنده اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب أو بالعمرين أو كما قال. لكن هذا صار, صار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرط عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم <متحدث> والتخير هذا كانوا يخيرون كما جاء في البخاري يعني بحضر هنبس عشر والنبي يقرهم أو يعني عندما يرون يعني معامل أدخلت أنا والبكر وعمر وأخرجت أنا والبكر وعمر وأؤمن بهذا أنا والبكر وعمر وهذا اليوم في الصحيح يعني وعلموا بأن أبا بكر وعمر هما أخير الناس فكذلك سهل لا يصل يعني أقرب إلى, إلى الوضع اللي لم يكن منكر يعني نعم قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أنبأنا ليس ابن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب بأن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا انا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار فأضع إلى الصحة لأنه ينتظر عليه خليه المقاري وفرجه المسلم وخليه النسائل الإمام الرحمة في الجماعة من أهل العلم الترمي كان يرويه الجماعة رجال الأعرفين إليه المساعد قيل المصارح الأعيري من شهاب الجهل وسلم وسلم أبو غرير رضي الله تعالى نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مخحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به والله يتجاوز على هذا الحديث يعني الشيخ عندنا هنا يذهب إلى صحته وقجاريه الشغل الظالم والحافظ يعني نازع الناس في السحر وقال فقد تحقّل عندنا أنه وستقى محمد بن إسحاق هذا ومن إسحاق هو ليس يعني يستقى إنما هو صدور الحديث بعد أن يسلم من العنع عند أهل العلم لكن كان البشار والالباني والشعير والجماعه يعني يذهبون ويخالفون سواء من سبقنا حسب ما يقول غلب الاستقراء فمذهب الاوائل الاعدل يعني صرح للسماء وما خالف الناس من الناس ما ذكرنا فيه كلام جارح يعني كمالي قالوا انظروا لهذا رجل يعني دجاج من الدجاج لعنى قالوا حتى ما جمع كلمة الدجاج إلا للمسحق إن كلام مالك ليس بالصواب يعني جاهل العلم يعني قالوا إنما قالوا حمية لأنه قال أعرض علي أحد مالك وصله مالك حتى أنظر فيه فقالوا لعنى من كلام الأقرار لكن على أي يعني له يعني ولأن هجام العرب تكلم فيه لأنه قال أنا دخلت على فاطم المنذر ومشابه جالفه والرجل أنا زوجته فقرأ يعني يقال أنه دخل يعني فلان وعلاه والرجل تكلم ويتكلم فيه فكلامه يعني ما هو مرتب لكن الرجل لا يصل إلى زوجة هذا إجته إلا إذا سلم من العمنة <تصفيق> ولم يخالف الاستقاذ كما قال والله وعلم نعم فضل عثمان رضي الله عنه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 هذا حديث غريب ليس يسنع له وهو منقطع يعني مع الانقطاع والغرابة وعدم الـ الـ الـ الاتصال وكذلك يعني عثمان بن خالد وهو ضعيف باتفاقه قال حدثنا أبو, حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي قال, حدث قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عندما بالمسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها وقال على هذا الرجل عثمان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 هذا يومئذ على الهدى فوسبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا قال هذا والحديث يعني من قبل لأن الحديث المسيري نجد له رواية عن كعب من عجرة وإن كان الحديث يعني يحكم على هذا الحديث بالطرق والشراهد حتى ما جاء يعني عندها يعني وشيبة وبقية الناس إن كان مجار على المسيرين يعني لا يصح للإحتجاج لكن له طرق هكذا يقولون وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الامر يوما فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان فقلت لعائشه ما منعك ان تعلم الناس بهذا قالت أنسيته هو الحمز ضعيف للحرد لا في يعني جاءت من طريق أندي أحمد أندي ترمدي وأندي بن حبان وأندي بن عبي شيبة سنت أفضل الأحسن والأمسل من هذا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه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 قال قيس فحدثني ابو سهله مولى عثمان ان عثمان بن عفان قال يوم الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا فانا صائر اليه وقال علي في حديثه وانا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم وراله يعني مع سهله لها شواهد يعني شاهد حديث البخاري الأرض <West> التي رآها من رآها وأراد أبو بكر أن يؤولها أو يعبرها كما قالوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلت في بعض أخطاء في غلل يعني على أو يعلم القرآن بالدين ثم الآقى ثم الآقى ثم الثالث بعدين النبي سلم الله بينه وسلم وانقطع به ثم وصل به ويعنون به علي عثمان رضي الله تعالى عنه وله شرايط والاسلام صحيح يعني كما قال العلماء كانوا بن وعلي بن محمد وشيخ بكير وشيخ بن سعيد بن خالد او لا يمكن ما راوا له الجماعه وقسمنا بالحال من كبار التابعين يقال انه روى عن العشرة الحقيقه الصحيحه انه لم يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه حديث أحمد وعلي سعاد بن أبي سيبا ودقاعتها فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فأنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد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 يعني ال ال ال التجهيز عندك بالسافر كامل ولا خصوصاً يعني مثلاً النموه لأن بعض غوات لأنه أوه. لأنه ليه بعضه وكما قال ليس لازم يحجبه يعني ولا عن الاستقلال ولا عن الاستقلال ولا عن سبب لأن الأمة التي لا تمت على على ضرال خاصة الأمة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ولا عن ورث المقاري وكذلك مسلم أراد اللي يصل على السلام في ساعة الوفاء أن يكتب كتابا قال ليه لي أخافي أكتبه كتابا حتى لا يتمنى متمني لكن يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني لقنه لكن قال يا الله والمؤمنون يعني يا الله والمؤمنون إلا أبا بكر أو كما قال يعني ذكروا المخالف كتاب المرضى لأنه في آخر الحياة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وهذا مما يدل على كتابه الحج زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يقوله بعض القوقع ممن يجعل الإسكان من المعاصرين أو أشباه القوقع حتى من الناس المشمع نعم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 قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عداه وهذه الحديثة يروي عن طرق يعني كثيرة يعني جمعاتنا الصحابة زيد بن العرقى وسائل بن أبي وقاص والغرية من, من والغريل الحصير والغرية من وعلان ابلاس وادس الغالي وام سعيد الخدي وابن اليوبع انصار ابو ثيره وعلي بن رصان نفسه في جماعه واللي يريد يعني يتوسع نقول يعني خلاف شغله الباني شيء 1858 من الصحيحه عنده كلام يعني جدا يعني الحديث يعني بهذه الطرق لان فيهم هنا اريد العاد وإن روى له مسلم فهو ضعيف لأن المسلم روى له مطغونا بسابة الدناني أو كما قال نعم ليس فيه دليل على أن علي رضي الله عنه ولي على كل مسلم هذا وليه من أنا مولاه لأن حمل على الورثة على البيت لأنه هو النقيب والرئيس والمسؤول على البيت بهذا المعنى نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وقيع قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان ابو ليلى يسير مع علين فكان يلبس في يلبس في في الصيف في الشتاء يسمر يسمر كان يسير هو يسمر يسمر كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم قيب قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحر والبرد قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لأبعثلن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف له الناس فبعث إلى علي فاعطاها إياه الحديث هو أبي هذا محمد عبد الرحمن هذا ضعيف أنت على ضعفه لأنه نزل الحادث والكثير من كبار الفقهاء كم من كبار الفقهاء الكوفة يعني وكان القضاء يعني يقضي بين المسلمين عندهم فارق مع قضي وبين ال المحدث يعني قد يكونوا قاضيا وفقهاء ولا يكونوا محدثا والحديث فيه تلفيق يعني لأنه فهو إجاء لما ناخذ اذي بحر الحر والبر هذه لا تصح هذه لا تصح اما يعني لا عشان اخذ من غير ليس بفرات هذه يعني نعطينا رايته هذاك خيبة هذه مشتبه عليه استجابه لها لا هذا صحيح نعم شيخي رياض سيومال ابن ليلى الأول ولا الثاني باي محمد بن عبد الرحمن لا هذه ليلى وكل ما يسمى أبو, أبو ليلى أبو ليلى أبو ليلى حتى الكبير الصحابي أبو ليلى أنا. قال حدثنا محمد بن موسى الواقطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما هو الحديث ضئير جدا بشيء المعلم علم الله الرحمن الواصل راسمي خديث الله الراف قال, قال أحوالي يعني معين يعني ذكر عنه قال أحسن أحوالي عندي أنه قيل له عنده موته لا تستغفر الله فقال ألا ارجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل علي بن ابي طالب سبينا حليسك يعني كيف انه ما يغفر لي يعني هو يتقرب بالكذب والوضع لآهل البيت لكن قالوا للإسناد من حيث أنه صحيح صحيح له طرق في طرق البرائب عاجب حزيفة وجابر وابن مسعود وجماعة ويمكن يراجع يعني شغل أوباني سبوة ستة سعين حجز الصحيحة جمع الطرق صحيح إنها لا تقن من كلام لكن يعني لأقرب إلى الصحة الله واعي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويذ بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي سحاق عن حفشي ابن, جنا... ابن جنادة. من جنادة. من المغرب بالصعيد. كانوا في القرية يعني. في الري. لا. اه لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معي؟ ما انك الوحيد نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي قال جوالا يسلح شريك وينجال أنه صدور وحسن الحديث. يعني أنه إلا يكون في المتابعة وحاول يعني لفقوه قالوا يعني تابعه إسرائيل إسرائيل الاسحاق هذا جده إسرائيل ابن ورس لكن قالوا هم جاءتوا يعني الصحوه نشقى الألضان وقيره وحسن بالشاك قال العكر عليه اختلاف الاسحاق السبيل بآخرة لكن قالوا الروايات الإسرائيلية عن عن إنسحاق يعني من أصح المرؤيات لكن مع ذلك يعني يعكر كلام الناس المتقدمين يعني حتى الإنسان الأوليم الإنسان في بعض المرات يكون عنده روايات فيها خلل وهم يعرفونها يلعب الموازع هذا قال لأنهم يعني الناس المتقدمين لو قالوا هذه الرواية لا تصدق ولو صحت يعني لاحظ الناس بمعنى أنهم عندهم يعني الرؤيا يعني بيارو الناس وإذا الإنسان ذاته إنها يعني كاشفة انت الآن بترى في ولا والذي كدأ لكن نغاية عينه بخلاف الذي يعني يسمع ينقول له، فقاله رأى ما لم نرى فلذلك حكام يعني مقدمة حكام ال... فلذلك الحديث يعني أقرب لله أرى إلى الضعف نعم لأنه معلوم أن الذي يؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رواه الصحيح في البخاية من كانت له عذا من كانت له مدين اللي قام بهذا الأمر هو أبو بكر معروف ولا سيما يعني في الأشرة الستة اللي كانت يعني حوائل كثيرة يعني كان يقوم بها أبو بكر وعلي كان ما متابع للخليفة ولا متابع للدولة كما مع, مع طاطبة ولي الله عنها ما بايع ما بايع إلا بعد وفاة صاحبهم هذا معروف مشهور معلوم مشهور متواسر عند هذا في سته اليوري كان ما الذي كان الوادي هو صحيح. هو رضي الله تعالى الحديث نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله, عبيد الله بن موسى قال عن عنباءنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عبار بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخ رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها ها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين بسبع نعم انت بسبع مش أب أنا بالبعد هاي عندي يقولونها رواية النسائي في الفضائل الحلم قال لان هذا الحلم باطل قالوا باطل الموضوع ومكذوب ومختلف المعلوم ان اول من اسلم قدر جاء اول من اسلم ابو بكر اول من اسلم علي اول من اسلم زين اول من اسلم بلعن لتبع انهم يعني اسلم ويعني كأنهم في يوم واحد لكن المعلوم به خديجة, خديجه أول يعني وإن كان صديق يعني صاحب صلى الله عليه وسلم وعلي جالس معه اللي بص الله عليه وسلم جاء لجمعه كل واحد يعني أول هذا لعله صدي وهذا من الرجال وهذا وهذه من النساء وهذا من الموال وهذا من العبيد صبي الله تعالى عنهم جميعا لكن المثنة باطلة حتى يعني النساء يعني اهلاموه على روا هاي تمثيل عالي يعني هو اللي يعرف الجرح والتعديل كتب يعني في منافع فضائل عالي فضائل ألي أو خصائل عالي والحيل يعني سماه كتاب فذكروا أشياء قبيحة طبعا هو كتبه يعني بي بي بي بي بي يعني بال يسموه شو الأصل الأصل يعني منهم اللي هو عردة يعني, يعني تعصوا النهوض كان في بستان هو كان بستان سلام عليكم الله يمنجوه إيمان قبى وذلك يعني كان بسبب قتل انه ضربه فقال لا اعرف المعاوه إلا انه كان يأكل ولا يسبح هذا قال انه انقصه فقال ذلك يعني اللي في فضائل العريق رضي الله تعالى عنه قال كلام باطي يعني يعني انسان ما ينبغي يعني يتعثر يعني بالله بالعصرية او بالله ما شبه ذلك يعني الحديد ذلك يستذلبه الشيعة صح فوز صح فوز فوز لكن هو أبن وصله؟ لا عن المعاوي لا أعلم له منقبة وصحيح يعني قال لا أعجب على الله وفقناه النبي صلى الله عليه وكان يبصر له ويقول لا أنا أكل أنا أكل أنا أكل ما هو النبي صلى الله عليه يعني إذا صح الحديث لكن شايف لله الإمامة دار غفنة كأنه يعني يدع له كده غير يعني سادس يعني ملعنته أو سببته ولم يقول لا يعني أعلى اللهumm اجعل اجعله له رحمة قال فذا فهو لأنه هو صحيح إنه يصاب يسب بعض الناس يعني كونه ما يسب الناس هذه العارس إنه يصاب إنه لا يسب الناس لكن ليش يعني ذلك أنه يعني إنسان ما يصيب الغضب ولا شيء من هذا ما في كلام زي ذي يعني أو يعني يعني إذا نصحه سمع قال يقول لا الغال يعني لكن ما يقول لا قالوا لا لو لا يعني ما قال لا إلا في تسويدي. مشي كده <تصفيق> ؟ في صيام مسلم ولا ما جوزه عندي طلبه ما دعيت له. وطلبه جماعه دين قالي ما أنا ما عندي له. وأشياء وثا لكن الغالب أنه يعني كان يعني لا يقول لا. فيما هو يعني يعني على حال يعني الناس يعني عنده مذهب الله ما يحبون يعني والحب لا بده يكون عنده يعني ميزان يكون عنده ميزان ما كله يعني القسم والسمين والعلم عند الله نعم <تصفيق> قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا موسى بن مسلم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 أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لا أعطينا الرأي اليوم رجلا يحب الله ورسوله. ولا قبل الرسالة الآن. يدل الزيج يعني المسلم وبيغير منه ما بيصور هذا يعني لأنه يصور هذا الأشياء يعني للإسلام. لكن كانوا يعني ذلك ما حقه يعني وقال يعني كانوا يسوفوا عليا كانوا يسوفوا عليا أو يسوفوا بعض الناس فاشتابه يعني فهي حقا لسولوا نزلوا ناوليوا مش معنى مدابع اليو لكن هذا معروف يسوفوا الحقا وليس ما معروف الحقا لكن هذا هو مستقيم وصالح وقير وصاضح ما يخلو يعني من البقشة الحق عمر رضي الله عنه ما عاد به التام لما قال له اقرا ولا مين هذا انك لا تعطينا الجدله ولا تحكم فينا بالسويه وفي الاخير في البخيل فحما صلى اخوه واراد ان يظلمه ابن اخيه هذا الحر الحسن غلب من أمين يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو واعبر بالحرص واعبر عن الجاهلين وان هذا هو الجاهلين قال ابن والله ما زاد هذا وكان وقفة عندك جامد أو عندك حليلة حسب الروايات ولا السيل وخالص وأن في فضائل القرآن أو في فضائل العلم جل الله حلو فالحاكم دا بيكون عنده شيء كده من البغض يعني حتى لو كان صالح وبيقوله يعني يقول, يقول, يقول لا لا لا لا الدولة ما عندها ثولة وجولة وعندها يعني لا بده يكون عندها خطوة صح لا فضل الزبير رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم قال الزبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير هذا الرواية ما هي لا هذا الحديث الصحيح حتى ذكر بقاء في موارد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. وكذا فعل ونتفق عليه. ده. قال حدثنا هشام بن عمار وحديث بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا عروة كان أبواه من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير لا. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قالا حدثنا وكيع قال حدثنا الصلط الازدي قال حدثنا أبو نضره عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض هذا صحابه الألباني قال اللي يعني بطول قوة سواهده لكن هذا يعني عدى يعني في المنقرات عندها العدمي وهذا الحديث تركه يعني هو ترك يعني صاحبه الذي رواه الصغط من بناب أحمد والفلاس والقطان وابن مهدي و ابن وزرعة من المعيين وجزعاب وحاتم وشواء بقى أو ذاود التمز النفعي معدي عقوب مشفيهم من إلى عقيل كلهم كله غيزة الآثر استغرب يعني بعد ذلك وذكر وجدنا له طرق كيف وجدنا له طرق؟ فيذكره في آية يعني آية الأحلاق قضاء نحبه منهم من, من ينتظر من من من ها ولا من, من, <تصفيق> من المؤمنين على الدعاء، ها. منهم من قرأ، ومنهم من ينتظر فقالوا هذا من من ينتظر يعني. سيد يمس على، وجه أبي أو كما قالوا. فصحوا بهذه الصورة. قال يعني. مرات يعني. السحاب مخالفة للسحاب. لكن يعني أقوال الناس اللي يكلموا في الحديث. ويدفقوا لأ لأنه يعمل لأ لأ له شغل يعني لكنه ينبقى انساء فكه الله لأنه هو في بلد يعني الناس كلهم محبين للشيخ قالوا الشيخ ده ما ينبقى لأحد يعني يتقدم ما يتقدم الشيخ طيب قد يكون في النهر ما لا يكون في البحر هل غزال؟ نعم قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى ابن طلحة عموس بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه هذا صحيح والحديث ضعيف إسحاق بن يحيى ابن طلحة مذنون على بعضه يعني فالمتروق وتقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا لا يرجو إلا من هذا الوجه. فكيف يعني يصحه لأحد يعني يقول لك والله يزيد عند البزّار ولا يزيد عند البياضي ولا يزيد يعني حتى بالله الله أبو أبو عافل الزقة هذا رجوكه. ساعة من الزاب إنه يعني يحفظ للناس حتى ما يأتي إنسان يقول والله نحن ودنا هل فارث أولي أليس كذلك؟ مهاكر من هذا واللي يعني أولي جمعوا جمعوا كل الروايات والروايات حتى يقال اللي قال يعني الله. الفراد هذا ما عاد رحمل قالوا وكان يحفظ قليل من مليون يعني يزاكر الناس يعني من الاساليب والطروق والشواهد فالناس الأولى يعني جمعوا او يقول لكم الله يعني, يعني من المعين كان يحفظ مليون او مليونين طبعا حاجة لما تعطي مليونين يعني الطروق والشواهد هكذا والاعتبارات هكذا يقولون يحفظونها حتى ما ياتي واحد مستجل يقول والله يعني فاتت شعبه فاتت مالي فاتت فلان إذا بعد فلان ما فاتت فلان يعني مجموعه يعني المحافظ لله الدين والسنة والذات الحديث ضريفة يقول الشيخ يعني صح بهذه الصورة قمة من الناس المزقتين مضحفين هذه الروايات قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسحاق عن موسى بن طلحه قال كنا عند معاويه فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحه ممن قضى نحبه نسأل روايات يعني تذهب وتدور وتجد لأصلها قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وفيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يابا طلحه شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا هو السؤال هذا من الذي رواه البخاري في كتاب القضايا الصحابه في القضايا نعم فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه قال له يوم احد ارم سعد فداك ابي وامي هذا من المتبق عليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا ليس بن سعد قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحودي يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي فرده انتبغ عليه وإن كان فيه إسماعيل عياش غير ضويف عن قيل أهل بلدي ضعيفة وهو لم يألون عن أهل بلدي بلده لعنى الشهر كنا هم تابعه جماعة الحديث محفوظ أن تبقى له محفوظ عن ثقات شعبة يا حبيب الشريف القطان وهذا السقه وليس لازم سعد سليمان بن بلال إسماعيل بن اسماعيل بن محمد في جماعه هؤلاء في المره الاول بخاري وشعره له وهال جماعه نعم قال نعم قال حدثنا علي بن محمد إن قال حدثنا عبد الله بن ادريس وخالي يعلى ووقيع عن اسماعيل عن عن إسماعيل عن قيف قال سمعت سعد بن ابي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. هذا من عليه. قال حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاجم. عندنا نحن في قال حدثنا مسروق بن قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن بن هاشم قال. سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكست سبعة أيام وإني لثلث الإسلام لا مزون المرزبان هو كلام تذكر حديث عند البخاري المرزبان بضم الميم المر زبان المر بفتح الميم عندك عندك بفتح الميم لا وحديث أنه قال أنه يصنفوه كلام وأن من هذا الوراق حديث الوراق كان مرة كتب في ديارين الصحافة وتحدث عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يحلو دوريه بسمه إلا بأحد السلام فقال رأيه مشروع من غواته يعني مشروع فهو رئيه مشروع هذا كاتب عنه واحد يسمين كان ولا الدولابي، مش الدولاب القديم ذاك واحد ذا شامل فقال قال حد زبنه يعني انه فوق العمق ما هو متماسك صحيح ما هو متماسك. لكن هذه من الطبقة العاشرة ومسروق من الطبقة الثانية وبعد الطبقة العاشرة الطبقة الثانية وداخذ له عيزة وهذا من الموزبان فكل واحد. وأحداهم لما قال كذا ورسلت له وقلت له يقول البقر عنده كل بقر لكن عليه حال ما ما نشروه فقدمنا في الزيزة يعني. الحليم الدواجرة في بجاة وطبع النبن والتلاوي ونأهل خلاص ونأهل المساعدة كده يعني فالمرضبان هذا يعني فيه شيء من الكلام يعني لكن الحليم مستفق عليه نعم لأنه رواهم والمقاين منظر الهاتف من هاتف من وجماعة نعم فضائل العشرة رضي الله عنهم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا صدقه بن المثنى ابو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة, عشرة فقال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحة في الجنه والزبير في الجنه وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال انا من الأعياد؟ هم؟ نصوا هم واللي هم عشر عصا. عشر. أربعين ما نذكر. في بعض الروايات ما نذكر. لا. والحمد لله في بعض الروايات ما نذكر. وحديث كلام. العقل ذكر هذه الاثار والاحاديث وبين على وصاحب الكامل صحيح فنادي نرى الكلام المقاري هذا الحديث حدث عنه وإن كان البخاري يعني حسن بعض الطرق يعني حسن هو صح يعني في يعني صح شيء في البعض كما يقول في بعض ال حتى اللي بيها كلام على أين هم الناس المثقرية طوال المثقرية أو طوال الحديث بمجموعة الطرق نوضي عم أليس من مالب عشان عفان و أبو ريدا و أبو غيرا فإن كان الإنسان يراجع إلى ألباني ثانية خمسة يعني كنفه يعني أين الخلل يعني داخلين حسنهم جماعة من العلماء نعم الرياح من الحسي و الرياح من الحالي نعم وين جديه؟ مكتوب للنخل عن جنين، للحارس أكيد مكتوب، مكتوب بعشرة صوره، يا الحارس الصغير، الحارس هو الحارس هو مراجع سواء كذا يعني بكتابة العروض القديمة يعني، ما يعني. ما مكتوب على يعني، وحتى في رسم القرآن في هازان ولا هازين مشياء، ما مكتوب اليا ولا مكتوب العلبة يعني، في المصحف كذا، يعني تعتمل هازن وتعتمل علبة. ما حتى الناس كده في الرسم يعني بخلاف يعني أوصى ووصى مش كده قال ما ممكن الاثنين يعني يكونا مكتوبات يعني في واحدة مكتوبه نشحبي ووصلة واحدة أوصى لان ما محتمل يعني انهم يعني صنوا رسمه بهذا الصورة يعني واحد لا تلا محتمل ثمان يعني زي الرواية من الكثير مشا، من الكثير يعني, يعني خاصا في الحركات يعني هل يعني آدم هو فاعل ولا آدم مفعول في الرواية من الكثير مفعول صح <تصفيق> تلقى آدمه آدم من الرأي كلماته هذا محتمل لو ما محتمل هذا محتمل فخلوه كذا يعني فالحاجز من هذا المعنى الله وحده نعم شيخ الترتيب في هذا القطعة ما تفيد ال الترتيب الخلافة ما كنتم خدام. لا وبر وبر وعثمان وكذا. هلا تفيد الترتيب يعني تفيد الترتيب. موضوعات كثيرة في إنه يعني ضر عثمان إلى البقر وما موضوعات كثيرة يعني تصحيح الصحيح وغيره وعنده العلم على هؤلاء يعني ضر عثمان إلى البقر وعمر من حمزة موسى البواب موسى جاء أبو بكر جاء عمر جاء عثمان صح ؟ مرات يعني هذه درالات دلالات نعم لهم الشيعة والروافذ والصوفية والشياطين يمكن يعني في أي محل يعني يجدوا يعني المقدرات ما تقول المقدرات يعني وجوده فيه حتى انتهى السنه الثالث المرات يعني حول تجادل معه في بعض النصوص، مش مفيد جادلها في القرآن هو يعني يعني نص قطع قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن فصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول وضبط حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. هذا طويل جدا، هذا كله بقاء، نواي نواي، ذكرنا بقاء، وساق له هذا الحديث، مخالٍ يعني نص على هذا الحديث. هذه هي اللي, اللي تجعل يعني الناس انهم يعني مش مثلا يتشكفوا يتوقفوا وهم ولا يعني, يعني ما يحتاجون لمساعدة الحديث كانت فيها خلل معروف عمر معروف عسماعي معروف عائد صح؟ معروف سعيد ولا سيما عندهم فيهم دخل الإسلام يعني في القواعي يعني سعيد ابن دخل قبل عمر فضائل موجوده في البخاري وحتى يقول يعني لو كان يعني يرفض يرفض له شيء احلف لنرفض عثمان موجود في صلحة زبير من البقيه الثانيه وحديث سعد حديث, حديث مسلم اثبت هو يحب من خلال حديث ابو خالد مسلم انه ابو عمر وعمر وعثمان ماذا في مسلم حديث مسلم دخلنا صلى الله عليه وسلم ابو عمر وعمر وعثمان ذال صحيح هذا المسلم ذكر يعني بقية لا العشر هؤلاء دون واحد أو اثنين يصير على أي يعني هؤلاء يعني من المتقدمين المتقديمين أوائل لا. طلوع أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاك عن صلة بن زفر عن حبيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح هذا ملتفق إيه حيث الواضح هو الصهر يقول لها حوالي يقول هذا أمين هذه الأمة صح؟ أو يرى, ل... يرى عمر في الجنة أو يرى بلال في الجنة أو يرى قصر عمر في الجنة أما الوقت هذا يعني يكفيه كما قال الألوسي ثاني اثنين هما في الغار يعني ما ظنوا باثنين الله ثالث هما فالخضائل ظهر وواقع ما يحتاج على المسان لرواية عن الله الضعيف حتى يناكبه على الباطل حتى من يثبتوا الحياة الضائفة قلت لك انت ثبتت بالطرق والشوائد والحزباء ما الذي يعني جعل هذا يعني حلال لك هو حرام عليها نعم فهذا من المتبق عليه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خلط بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غيري مشورة لاستخلفت ابن أم عبد ما متى لا يمكن حاول بعض الناس يعني هو ليه؟ تعالى صدقات أهل حالي سأعني كالتاب صحيح وهذا ما نعلم لكنه من نعلم على هذا ما نعلم على اثناك الإمارة في قريس من غريش. ولا عليه اثناء عجرة حتى اثناء من قريس بالتأكيد لا يكون جيد من الله تعالى عنه وإن كان هو أهل لل... للإمارة لانه عالي وفقيه وما شبع ذلك. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر والشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد هذا يعني من كان في عصر له وهو صدوق له أوعاد لكن المتنة يعني المتنة يعني أصلاف الصحيحين من غير يعني ذكر أبي بكر ولا عمر إنهم بشران إنه من هذا يغرّوا فرعان في فيغرّوا على الأربعة أولاد، وبدأ بابن أمي عرب، وذكر العال وبيو وساعي بعض الروايات. هذا ولا صحيح يعني. لكن هذا يعني شاهد. قال حدثنا علي بن محمد من قال حدّثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله. عن ابراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك علي ان ترفع الحجاب وان تستمع في وادي حتى انهاك هند هو هند وفي بخاري قالوا كانوا يعني يؤذونه من آل البيت الناس اللي هيجوا يعني جدد كانوا يقولون سعودة من آل نبي صلى الله عليه وسلم من كثرة يقولوا على نبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه فأذن لهم السواج يعني السيراث يقول ساوت الرجل مساودة إذا ساوته فالجاء ما رأى يعني شخص كما قال قال النووي يعني خلاص هو يخرج إذا ما رأى سواده يعني ننتظر لا أني أرى سواده أن يظهر الله عليه السلام. سار. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرظي عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى نفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقربتهم مني وصفير الإسان يحبهم لله ويحبهم للغرابة النبي صلى الله عليه وسلم ودون أنهم من آل الإسلام وإذماه فكل ضعيف هذا ما يحتج به يعني محبو بن قاعد القرابين لم يسمع من العباس هكذا يقول أهل الحديث يعني ما سمع وأبو هذا يعني مجهول لم يوسقه إلى من الحباس. ومن عادة من الحباس أنه يوثق خسيرا من الله ان وجاهين الرجل يعني على لكن عنده تساهل عنده تساهل فذلك تساهل يعني بالذات الزهر النماجه في روايه مثل هذه الحديث الضعيف والموضوع الذي من بعده حديث موضوع غض النظر فذيت اللي العباس عقاس او سبع ذلك نعم قال حدثنا عبد الوهاب ابن الضحاق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 والعباس بيننا مؤمن بين خلييني. يعني متقابلين يعني. والعباس الوسط. هذا الموضوع يعني. سعده من ابن ماجة الناس. لأن الشيخ ابن ماجة معروف كذاب وضاع. يعني. فقالوا كيف يعني يرو عنهم مثل هذا الحديث الله. الموضوع وهو يسمع يعني على العلم يعني يكذبونه. فجلوال من الضحايا كاده هذا كذاب وضاعوا للحديث ونسأل الحديث الذي ذكره السماء الف قال بالجمعه فقال يعني, يعني حديث موجود عند هذا الوردي ما موجود في قلنا الوردي فقية فذكروا وقالوا هذا الحديث صحيح قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إبراهيم لا أسألك إلا نفسي وفلان إلا نفسي وأذب ما أسألك غابير ولا هابير فلان انقذر وفلان انقذر والنبي قال لا أسألك فاطمه ولا فعلها ولا حسنا ولا حسينا أسألك, أسألك امه المسكينة فقال الله تعالى قال يا يعني يا محمد ما بالك بين امه بين يعني مسكينة بين لطيف وشريف أو بين شريف ولطيف أو كما قال ما بين المقدم الشريف ولا المقدم اللطيف أنا ف... منه كثير هذا العاطفي لطيف المقدم لطيف ولا شريف أو كما قال عليه هذا هذا يعني ما أصل يعني فيه كل الحديث أصله بالرغم ان في اللي هي تملأ الناس تملأ على الناس يعني حياتهم لأن الناس يعني عندهم شغف في حق بالله الغرائب مستغرب الزمان تمشى ماشي غمد صح فطر مولانا فاضل الحسني والحسيني ابني علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم قال حدثنا أحمد بن عبدك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 يعني ما يخلو من كلام يعني كان لا يجوز عن بغض الحسن والحسين ولا حتى على الإيمان يعني ويكون على البيزن بأوله يعني على البيزن السقاة وما شاء الله حال الحسن وعلمه الباري يعني الحسن السناد بغض النظر عن المثنى نعم الحديث تعودي من يعوفه من عودي نعم هذا جاولني على حبي. العوفين حبيت عند يعني هذا فيه كلام قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن أبي راشد أن يعل بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له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 أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان مثله هذا اللي يالي عندكم قال لزالي لم تنفذ بالي عندها طحل التحفة حميزي الحجر الضريف فعيز من أبي راشد مدهول ولم كان كان يشعل سنه يعانق الحسن ويعانق بشيء كما جاء رواية البخاري وعلاقته بالحسن في في البخاري ذكره البخاري في كتاب البيو يعني المفضل قعد نوراد السوق ووصرخت في الحسن وأخارت أمه كانت يعني تغسله في ال بعد استخاط ها الأطفال هذا وناداه إنه يشعل سنه يلقع وأذن خرجوا عن نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم يكسر الحديث الماضي بدلاً عن الناس يكسر من الإجهاد والحيل الضعيفة. لا. قال حدثنا الأعضاء طبعاً حصل هذا يعني بالشواهد الماضية. لا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قالا حدثنا أبو غسان. قال حدثنا اصباط ابن نصر عن السدي عن صبيح مولى ام سلمة عن زيد بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمه والحسن والحسين انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم وهذا مما يحدث به كثير يعني الصوفية والشيعة والرواجد وهذا الحديث يعني هو ضعيف جدا يعني صبيح مولى ومسلع مجهول الحال وإن قال في الحجر يعني في التقريب مقبول يعني هو مجهول الحال لو كان مقبول يعني يمكن ان تتماسك يعني هوايته نوعا ما وفي الباب حال كثيرة لكنها كلها يعني اما ضعيفة اما منكره او ما سابع جاية فذلك ايلا يوجد اي شيء من هذه الروايات فقط فيها بعض بعض بعد الروايه فضل عمار بن ياسر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعلي بن محمد قالا حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هاني ابن هاني عن علي بن ابي طالب قال كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له مرحباً بالطيب المطيب. والله هذا يعني معروف يعني عند الشيعة. وقد حسن إسناده على مثالي الأضالي وشعيه. قال قال حسن ونهمة بهاري نهاية. وهالي ابن هالي هذا يعني تحدث فيه على العلم تحدث فيه على العلم ثم أنه يعني أنه غير يعني متابع ما هو متابع وحكم أيها علم المدينة والشافعي وقال المساعد كان يتسيع وكان منكر الحديث فهالي ابن هالي حصل حديث وليد له متابع هذه من الإله الموجودة عندنا في المجتمع الثاني عند الأكابل هؤلاء يعني ألباني شعيب يدور من الأكابل القوم يعني خاصة في علم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل السبق ولهم يعني عناية ولهم معرفة ولهم دراية ولهم هداية ولهم فضل على الناس جميعا في التنبيه في هذا الفد وتنبيه الناس الى هذا العلم يقول ليس مع الجال فانهم يعني يسلم لهم القياد يسلم لهم القياد إذا كان لا يسلم القياد بالأوائل يعني خاطئ إذا اختلفوا يشلف لهم لما يعني اتفقوا أو يكون الغالب يعني ولو اختلفوا لكيان الغالب يعني عندهم اللا اللا اللا اللا اللا الجرحة المفتحة أو التنفيذ أو يكون النظر خالفه من الجماعة المتساهلة أو يكون الفيديوح يعني من الناس المشددة بخلاو المعتدلين زكال المعتدلين من الكفه الأخرى معهم المتساهلين ممكن يعني يوجه بعد ذلك عن المهاجنات لكن زكال العوائل يعني هم على شيء وجاء المتأخرون وخالفوا هؤلاء هذه تكون إشكالية يعني <تصفيق> قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي صحاقة عن هاني بن هاني قال دخل عمار على علي فقال مرحبا بالطيب المطيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملأ عمار إيمانا إلى مشاشه هو نفسه لا الطريق لكن هو يقول له يعني لو شاهد لكن الوالد يقول الحين شاهد لا يصح بمعنى أن الشاهد لو صحت ليا لا لا يصح ال المثنى لأن التنصيص على عدم صحة المثنى هذا يعني أصل هذا أصل هذا تصحيح الفرع رجال بعد ذلك يعني ما ما في داعي ولا دليل على صحة المثنى نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن موسى. قال وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا جميعا حدثنا وقيع عن عبد العزيز بن سия عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ما عُرِض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما هم هذا جعلوه من السواهي ولأنه شوك يعني بعد ما حقب على الضعف نظر إلى هذا وقال عبدالعلي بالسياح ثقة عندنا يعني هو عنده يعني تدراك على أحكام صاحب التقريب اللي الحجر يعني أحكام التحريف هو معه شعيد ففي أشياء صحيح يعني عندهم يعني أحكام يعني سيرقوا على الحاضر وفي أشياء لا فلجاء قالوا يعني عبدالعليم بالشياء هذا قال سيقا عندنا وهو أن الناس يعني فيه كلام ولا شيء ما من لا أتلوني قال هذا حديث حسن وقديم لا نعرفه إلا من هذا الوجه من الحقيقة على الحقيقة المسيحة وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس شيخ هذا عندنا الشيخ هنا يقول بلان شيخ خلاص انتعب ولم انتعب الشيخ ده ما ما هاي عنه شيخ تعله خلاف امام بخلاف مدخن بخلاف حجة حتى لما يقال حجه بخلاف الله يعني ثقة ثقة وثبات وامامه وليه المنتعب درجات كان عندنا عن الحديث يعني حسنوهم بهذا الطريق طضل سلمان وأبي ذر والمقداد قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قالا حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله منهم قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد قال ضعيف لماذا شريك آه شريك آه صدوق يخفر كثيرا تغير حفظه منذ ولي القطاع وشيقه أبو ربيعه على عيان منك الحديث يعني هكذا يقول أبو حاتم قال وإن واستقوا يحيى النمائي يعني في بعض المرات قد يمسق يحيى بعض الناس ما يكون يعرفه كما يعرفه يعني من جاء في الطبق الذي تلي يعني يحيى إنه مايه لأنه أبو حاتم يكلا نجي ولا ولا سيما اذا كان الرجل يعني اهل البلد يعني لانه حاضر معروف عند اهل العراق يحيى في العراق لكنه يخرج ويدخل يخرج ويدخل فهو حكم الرجل الغريب بانه منكر الحديث قال حدثنا احمد بن سعيد الداريني قال حدثنا يحيى بن ابي بكير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 فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعب مبكة وهو يقول احد احد نعم هو الحديث صحيح هو حسن يعني يعني عاصل من بهدلة حسن الحديث يكون عنده بشار وعند شعير التقر عندهم صدق والحديثة يعني شواهد وفوق والواقع ذات يعني ما كان عليها ولا يعني الجماعات ليس بدار واحدة هو الذي هانت عليه نفسه حتى شميا شميا وزوجها ياسر لم يذكرها هنا كانه يعني الأوائل. من لقي عن حرفه رضي الله تعالى عنه يوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنت بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد اتت علي ثالثه وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا ما وراء يبط بلال فهذا قليله يعني وهذا ما الحيره الصحيحه اللي عند على الايه اذكرها في الشمائل عند الترمذي نبي شيء أحمد وعبد وعرض بن حميد الشيخ البخاري وشيخ هاروسي فمن جاء بعضهم سبحان الله يعني هو ملاد ما أنه لا ذكرها هنا يعني فمنعه الله بقومه وهذا منعه صلى الله عليه وسلم لعمل أبي طائر لكن كان يأتيه يعني الحين والآخر الأذى خلق رسول الله عليه وسلم في الكعبة وجاء يعني خلصوا أبو باكر كما جاء في كتاب الفضائل من البقائر رحمه الله فضائل بلال قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر كذبت لا بل بلال رسول الله خير بلال والحمد ضعيف وكان ابن رضايا لم يجد له يعني حديثا في فضل زلال حديث موجود يعني في بخاري ومسلم في السنة يكفي أنه صلى الله عليه يعني سمع الدخل أو خشفة مم. عليه يعني جلال في الجنة رضي الله تعالى عنه أهو معجاة مسلم آه في قوله تعالى يصبر نفسك مع الذين يدونه الله بالغذات هو كذلك ستة هؤلاء و أبو بكر لما مر عليهم قالوا لا لم تأخذ يعني السيوفنا ما أخذها من عذو الله لحبي سفيان فقال كيف تقولون يعني رجل يعني كبير يعني وخاصة إن بعد يعني ما هذا الكلام فالمصحف أسلم يعني لما حتى في نفسي لأنه يعني فعل خطأه رضي خطأ خطأ الله تعالى عنه وكان عنده سالس يعني مهند أبو بكر فلما أخبره المصحف أسلم المصحف قال لي يعني إن إن أزيتهم أو أغضبتهم فقد أغضبت أغضبط الله فرجع ويعني من اجل يعني يستعفيهم فأقول يعني لا يحملون عليه شيء هذه هي صفات أولياء الله رحمه الله رضي الله تعالى حمصات يعني مناقب وفضائل بلاد كثيرة جدا لكن ما شبر مش فيه نعم إنسى الطالق يعني مئة وخمسين عندنا احنا مصدر. انت مصدر في مئة وخمسين؟ مئة وخمسين اسم وخمسين هذا. <تصفيق> الاخير نعم. وخمسين هذا يعني معناه في بلاد يعني حديث عظيم المدر. ما جد بض بلاد فيهم مش. وزاق سلمان وعبي ذروا المغزار يكون بلاد. هذا ما في يعني لكن عندنا هناك فضائل بلاد كان وهكذا يعني. فالله وعلا. <تصفيق> <مين مع بعض. تصفيق> هذا, هذا ولي يعني مين مين <تصفيق> فضائل خباب قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وقيق قال حدثنا سفيان عن أبي اسحاق عن أبي ليلى الكندي قال جاء خباب إلى عمر فقال أدنه فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون مراصحين أنه عذبوا عذابا شديدا جدا لكن مع ذلك يعني عمام مقدم على على خبعة الذي الله تعالى جميعا. حتى يعني حسب الافضليه, الأفضلية. والحديث صحيح. وهو ذات بنفس يعني مذكور يعني في في البخاري في كتاب يعني يعني لم يذكر في قصائد مذكور في كتاب الجامع الصحيح. فيما حضر المشاهد يعني لأجلها. ومن يحضر المشاهد عن يوصل سنه وهذا من افاضل الناس. لا. قال حدثنا محمد بن المثنى. هذا فضائل زيد مسافر ما عندك؟ ما في اه طيب باش. عندنا فضائل زيد مسافر عايز. أنا مسافر أنا صيني. تقريبا الشمس؟ ستة وخمسين. لا لغاية اللرو بالشوية. نعم. يزيد <تصفيق> <جد response>. <تصفيق> ما. <ت تصفيق> قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.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 الله تعالى عنه من الناس أولكم وقال أن يصر الله بسلامه حدث يعني من الصحيح يعني أولي الله سنة روحه الجماعة جالوهاب روحه الجماعة قادم الحزاء روحه الجماعة أبو قلابة روحه الجماعة وعندما أنه ما من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم ثقات وعندما أن الطيال سنة أحمد وسنة مجيز بعضه نعم حدثنا عليٌّ الحجة بل هو إنسان يعني ما بلغ الأربعين يعني وصل يعني كيف إنه يعني عرف الحلال وعرف الحرام ورسى وهو صغير إلى اليوم مع بي موسى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله يعني أو زيد يعني وكان يعني صبيا حتى كان يعني يرضي موسى يعني في تقديره في الله كتابة القرآن فكان يعني أفرد الناس وعلم الناس بالموارث قد الله تعالى عنه النبي لأنه يعرف يعني جماعته وأمته ومن آمن به والجانب يعني يستطيع يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حزاء عن أبي قلابة مثله عند ابن قدامة غير أنه يقول في حق زيد وأعلمهم بالفرائض. ما هي الفرائض؟ الساعشة. وأعلمهم أفرادهم وأعلمهم. لا يستعمل المراس يقول أفرادهم لا مشكلة. نعم. نبدأ فضيل أبو جرّة ونستأنده. فضل أبي ذر قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغضراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر والحديث الضعيفة جدا خضر ابن المنقع ومع ذلك يعني من الناس من حسنه حتى يعني صاحبنا بشار يعني مع الشهادة التامة في نظري على كلام أهل الشهن يعني في الرواية من هو رديه المذهب قال في التشيع ضعيف الحديث منكر الحديث فلان لا يرضاه شعبه أبو زرعة عبد الرحمن بن مهدي هكذا يعني حثمان بن عمير يعني ضعفه أحمد ويحيى ويحيا وعضو رحمن المعدي ومن مبير وعضو جرعا ويعقوب والنساء والمحبام ودار غطن وابو الحاسم الاخر كيف انه يقاري عنه ذكر هنا قال عنه وليس بهذه الطرق المتقدمه, المتقدمة ما يصح الاسناده فالحديث ضعيف ولابس من الاعتبار به من فضائف يجوز؟ ما يجوز الله سبحانه وتعالى hallo <laughs> ga